بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم آفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله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 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِنُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربهم. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 مَن تَقِ السَّيِّئَاتِ فِي يَوْمٍ إِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَغْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا فَتَكُمْ إ تُدعونَ إلىلَ الإمَانِ فَكَتقُون قَاوا وََّّن أَمَتَّثْنَ سَينِ وَأَحيِيي تَثْنَتَيل فَاسثْنَا بِزُلُ بِناء فهَلْ إِلَ خُروجِ مِن سَبين ذَالِكُمْ بِأَ وَاَكْتُبْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إلا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 وعلى الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت شفيع يطار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من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 ذَلِكَ بِأََّم كَلََ السَّأتهِ مسُدُهُم بِالبَاتِ فَكَفَ فَ فَذَهُ ملهَّ إَِّهُ قوَوِي شَديدٌ الععقضُ وَلََد أَسَدن مسَ بِ آَتِنَا وَسُقَان مُبين إلَ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 وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 يُنُونُ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَسَاهُمْ كَضَرَمَطَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ فَرحَعَلي أَبلون الأأَسباب أَسبابَ السَّمواتِ فَأَطَلِ عمَا إلَهِ مُسَ وَإِلَ أظُُّه وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِفِرْعَوْنَ سُوْءَ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ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 ساوا وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعون تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا مَا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في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 فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِأَهْلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَلَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ سو اذ اخيلوا الا فرعون اشد العذاب واذ يتحاجون في ما فيقول الضعفاء للذين استكبروا ان ما كنتم تبع فهل ان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 جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأما تؤفكون كذلك يؤفك الذين كاموا بآيات الله يجحدون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 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مطلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء وَمِرتُ أَن أُسْمَ لِرَبّ العالممين هو الذي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثمَُّ مِن نُطفَه ثم مِن لَفَة ثم يُخُرجكُمْطِطلَ ثمُ للتَبنوا أَشجددكُمْ تَُّ للتَك شيخَ ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلو أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 فَالْحَامِي لَسُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى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 الله الذي جَعَلَ لَكُمأَعملَِ تَركَبوا مِنه وَمنِنهَا تَأكُلون وَلَكُم فيِي ه مَنَا فول تَبللُ لَه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 كانوا أكثر منهم وأشد طوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم